وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِي إِلَىٰهُ مَا عُدُّواكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا ومَضُّ إِلَى اللهِ مَوْلَاهُ مُرْحَقَ أَلَا لَهُ الْحُبُّ und mein